Ya Sayyidi Ya Rasulallah Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu <Susur> 'alayhi wa sallimu <Susur> taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ya Rabbi, saling Allah Muhammad. Ya Rabbi, saling Allah, wassalam. Ya Rabbi, saling Allah Muhammad. Ya Rabbi, saling Allah, wassalam. Ya Rabbi, saling Allah Muhammad. Ya Rabbi, beliakul wasila. Ya Rabbi, saling Allah. صل على حسني يا ربي صل على محمد يا ربي خصاه بالفضيله يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل يا ربي صل على محمد يا ربي وارضعن الثلالا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي وارضعن المشاي يا ربي صل يا رب صل على محمد يا رب فرح موالدينا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسل يا رب صل على محمد يا رب وارحمنا جميعا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا رب صل على محمد يا رب وارحم كل مسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب واغفر لكل مذنب يا رب صل على محمد Ya Rabbi, cinti Allah. Ya Rabbi, cinti Allah Muhammad. Ya Rabbi, tidak tiada raja. Ya Rabbi, cinti Allah Muhammad. Ya Rabbi, cinti Allah. Ya Rabbi, cinti Allah Muhammad. Ya Rabbi, asam. Ya Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi belg'la nazorun Ya Rabbi salli ala Muhammad. يا ربي صل علي, يا ربي على محمد يا ربي تغشانا بنوره يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلمه يا ربي صل على محمد يا ربي حفظنا جواهنا يا ربي صل على My Ya Rabbi, cinti Allah. Ya Rabbi, Ya Rabbi, cinti Allah. Ya Ya Rabbi, cinti Allah. Ya Rabbi, cinti Allah. Ya Ya Rabbi, cinti Allah. Ya Rabbi, min Ya Rabbi, cinti Allah. Ya Ya Rabbi, cinti Allah. Ya Ya Rabbi, cinti Allah. Ya Ya Rabbi, عليه وسلم. يا ربي صلِّ على محمد يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي صلِّ على محمد يا ربي صلِّ عليه وسلّم يا ربي صلِّ على محمد يا ربي حضنا بالسعادة يا ربي صلِّ على محمد يا ربي صل على محمد يا ربي وصلح كل مو يا ربي صل على محمد يا ربي, ربي صل عليه يا ربي صلي على محمد يا ربي وقف كل م يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي علي يا ربي صلي على محمد يا ربي نختم بالمشفى يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli ala wa sallim Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli ala wa sallim Allahumma sallim Allahumma salli wa salli mubarakalai, bishmillaillahul Rahmanul Rahim. Lagakjam kum Rasulum min al-fusikum, azizun alaihi ma antum, harisun alaikom bil muminin, Rauful Rahim. In Allah ومنايكته يسلون على النبى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموه تسلما الله ما وسلم وبارك عليه أجن ونت ونعيمها سادل لمن يسني ويسلم ويبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم أبتدي ألم لا بسم الذات العليا مستدراً فيضى البركات على ما أنا له وأولاه وأثني بحمد موارده سائغة هنية ممتدئاً من الشكر الجميل مطايا. وأصلي وأسلم على النور الموحوس في التقدم واللونية المنتج في اللغة القديمة والجماه واستمرح الله تعالى رضوان يخص عطاء الطاهرة النبويّة. ويعم الصحابة والأتباع وموالاه واستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطة الخطا وخطاء وأنشر من قصة المولد نبوي برودا حسانا أبقرية ناظما من النسب الشريف عدا تهل المساء بحلا واسعينوا بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله أتر اللهم قبره الشريف بعرف شديد من صلات وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم مصل وسلم وبارك عليه وبارف كله وسيدهنا ونبينا وحبيبنا وشفعنا وولانا ابن عبد الله ابن عبد المطلب واسمه شربة الحمد حمدات خصاله السنية ابن بهاشم واسمه ومرضم عبد مناف واسمه المغيرة الذي انتمل ارتقاه لعلياه ابن جسي واسمه Ibn Qusay wasmu Mujamm'i. Ibn Qusay wasmu Mujamm'i. Wasum ya di Baghdad. Di Qusay, di Ta'if, di Nadi al-Qutaat al-Qasiah. Sum. يا بِكُلِّ صِنْتِ قَصِفِ <صفيق> إِلَى نَعَادُهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى الْحَرَمِ الْمُحْتَرَمِ فَحَمَّ حِمَّ إِبْنِكِ لَا بِوَسْمُهُ حَكِيمٌ إِبْنِكِ لَا بِوَسْمُهُ ابن مارة ابن كعب ابن العين ابن غارب بالفهر بن واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه وكما جنه إليه الكثير وارتضاه ابن مالك Ibn Malik ini nafsu ibni Kinanah dan ibni Husayim dan ibni Mudrikah dan ibni Elias, wahai orang yang telah mendirikan masjid di Madinah, dan telah membangun masjid di Makkah, dan telah membangun masjid ابني مضر ابن نزالة ابن معدن ابن أدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان سنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشار وابان وأجنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلذ به إسماعيل نسبته ومنتماه فعظم به من عقد تعلقت كواكبه الدرية وكيف رأى سيد الأكرام صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى عَتِّرِ اللَّهُمَّ قَبْرَهُ الشَّرِيْفِ بِعَرْفٍ شَرِيمٍ مِنْ صَلَاةِ وَالْتَسْرِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ نسب تحسب الملابح له قلت أتahan وجه الزأو هب ضاع جسوده وفخار أنت فيه يتيما الأسماءو واقيم بهم من نسب انطهرهم الله تعالى من سفاح الجاهلية اورد الزين العراقي وارده في موضع هنى وروى حفظه الله كرامتا لمحمد آباه الأميال سونا لإسمه قراك الشفاه فلم يشبه معاره من آدم وإلى أبيه وأمه سرات صار نور النبوة في أزاري غررهم البهية وبرز بذو في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله عتذل الله مما ضربه الشديد بعنف شديد من صلاة والتجنيد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما راد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مغره من صدفة آمنة الزهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفاه ونودي في السماوات والأرض بعملها لأنواره الذاتية وصبا كل صب لهبوب نسيم صبا وكسيت الأرض بعجة لجذبها من النبات حللا سندسية وأينعت الثمار وأدل الشجر للجاني جناه ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية وخرت الأسرة والأسنام على الوجوه والأفواه وتباشرت وحوش المحشار والمغارب ودوابها البحرية واحتست العوالم من السرور كاس حميا وبشرت الجن بإظلال زمنه وانتهكت الكهانة ورهبت الرحبانية ولهج بخبره كل حبر خبير وفح لا حسنه تاه وأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية وسميه ذا وضعته محمدا ينهو ستحمد رقبا احتر الله هم قبره الشريف بعنف شديد من صلاه وتسليم الله إلهي لا أستغل الفردوس يا هلاء ولا أقوى على النجارية وبكث فيهم شهرا سجيما يعانون سكمه وشكواه ولما دم من حمره على الراج اهتزعت أشهر قمرية وآل للزمان عيني لعنه صلاة حضر أمه ليلة مولده آسية ومرئة في نسوة من الحضيرة القدسية وأخذ المخاط فوعدته صلى الله عليه وسلم Allah ya daraluhu sallallahu ala muhammad sallallahi wasallam sallallahu muhammad sallallahu ale wasallam ya nabiy صلي وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم يا باسط اليدين بالعطية يا من إذا رفعت ليه أكف العبد كفا يا من تنزه في ذاته وصفاته الأحدية أن أن يكون له فيها نظائر وأشباه يا من تفرد بالبقاء والقدم والأزلية يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه يا من استند الآنام إلى قدرته القيومية وأرشد بفضله من استرشده واستهدى نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي يزاحت من ظلمات الشك دجا ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بصورته وأولهم بمعنى وبآله كواكب أمن البرية وسفينة السلامة والنجاة وبيصحابه أولي الهداية والأفضلية الذين بذلوا الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلاً من الله وبعملة شريعته للمناجب والخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله أنت وفقنا في الأجوال والأعمال الإخلاص النية وتنجها لكل من الحاضرين والغائبين مطلبه ومنا وتخلصنا من أسر الشهوات والأجواء القلب be uh... وتحقق لنا من الآمال ما بك ظننا وتكفينا كل مدل همة وبلية ولا تجعلنا ممن أهواه هوى ولا تجعلنا ممن أهواه هوى وتدني لنا من حسن اليقين قطوفا دانية جنيا وتمحو عنا كل ذنب جنينا وتستر لكل لِنَّ مِنَّا عَيْبَهُ وَعَجْزَهُ وَحَسْرَهُ وَعَيَّا وَتَسْهِلْ لَنَا مِنْ صَالِحِ الْأَعْمَالِ مَا عَجَزْنَا وَدَعُ مُجْمَعَنَا هَذَا مِنْ خَزَائِنِ مَنَحَكَ السَنِيَّةَ بِرَحْمَةٍ وَمَغْفِرَةٍ وَتُدِيمُ عَمَّنْ سِوَاكَ غِنَى اللَّهُمَّ إِنَّكَ جَعَلْتَ لِكُلِّ سَائِلٍ مَجَامًا وَمَزِيَّا اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما ومزيا ولكل راج ما أمله فيك رجا وقد سألناك راجين مواهبك للدنيا فحقق لنا ما منك رجونا اللهم أمن الروعات وأصله الروعات والرعية وعظم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذا اليوم وأجراه اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة رخيا واسكنا غيثا يا عم سياب سيبه السبسب وربا واغفر لنا سج هذه البرود المعبرة المولدية سيد ناج من إلى البرزن جنسبه ومنت ما له الفوز بقربك والرجاء والأمنية وجعل ما المقربين مقي له وسكناه واستر له وعيبه وعجزه وحسره وعيه وكاتبها وغار ومن أساخ إليها سمعه وأصغى اللهم صل وسلم على أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن نصره وولاه ما شنفت الآذان من وصفه الدري بأقرات جوهرية وتحلت سدور المحافل المنيفة بعقود حلا وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد Qadimul Anbiai wa al-Mursalin wa ala Alihi wa Sahbhihi ajma'in Subhana Rabbi Rabbil Azzat Amma yasifun wa salamun ala al-Mursalin walhamdulillahi al-Fatiha Ya Sayyidi, Ya Rasulallah, Ya Man Lahu. You're <laughs> my